من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مدينته الشريفة نحن معكم في قناة السنة النبوية من المملكة العربية السعودية والتي يشرفها أن تنقل لحضراتكم في هذه الأثناء شعير أذاني وصلاة العشاء لهذا اليوم الأحد الثاني عشر من شوان عام 1440 وخمسة وأربعين للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أشمعين إخوة الإيمان في كل مكان هذه هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مسجده الشريف هذه المدينة التي اختارها الله سبحانه وتعالى مهاجرا لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه المدينة حوت الكثير من الفضائل من ذلك ما جاء في شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طابة بل سماها ربنا سبحانه وتعالى بطابة قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله سمى المدينة طابة وهذان اللفظان مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب فهما لفظان طيبان أطلق على بقعة طيبة مباركة ومن فضائل هذه المدينة المباركة أن الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها وذلك كما قال نبينا وأخبر صلى الله عليه وسلم ومن فضائل هذه المدينة أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى قال نبينا أمرت بقرية تأكل القرى يقولون لها يثرب وهي المدينة هذه هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يقصدها المسلمون من كل مكان مدينة أحبها الله ورسوله فأحبها المؤمنون والمسلمون في كل مكان إخوة الإيمان في كل مكان لازلنا معكم هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية المنورة وما هي إلا لحظات يسيرة ويصدح المؤذن هنا في مسجد رسول الله يصدح بالأذان لصلاة العشاء لهذا اليوم الأحد الثاني عشر من شوال ألف أربعمية وثمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر As hadu la nila illallah As hadu la Aishhadu en muhammedan rasoolu Allah Aishhadu en muhammedan Hayy ala s fella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 هذا اليوم الأحد الثاني من شوال عام الف واربعمائة وخمسة واربعين للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم وقد رفع الأثان بصوت مؤذن المسجد النبوي الشريف المؤذن دكتور سامي بن محمد ديولي لا إله إلا الله العظيم والحليم لا إله إلا الله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 من همزه ونفقه ونفثه اللهم إنا نعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين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 نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين Allah ekbar, Allah ekbar Ashaadu an la ilaha illa Allah Ashaadu an muhammadaan rasoolu Allah Hayy ala assalate, hayy ala alfalaah Qad qamati assalate, qad qamati assalate Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Aina Allah Astaw Astaw Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصiraat al-mustakim Siraat al-lazina an'amta alayhim Gairil maghdub alayhim Walad Amin Ya ayyoha al-lazien aamanu dhkurullaha dhikra'n kethira'n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 Wa aadda lahum ajaran kareemaa Allahu akbar Allahu akbar Samia Allah ulimen hamida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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahman ar-Rahim Malik yawmiddin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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرُسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا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 Al-Lahu akbar Samia Allahu li man Rabbana wala kal hamd Allahu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 الله kabarud الله ho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 Allah u ekbar Allah u ekbar Samia Allah liman hamida Rabbna wala kal hamd Allah u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 وقد أمى المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير نسى الله تعالى يتقبل منا ومنكم الصالحة من القول والعمل إخوتنا الكرام في كل مكان في نهاية هذا البث الحي المباشر هذه تحية الزملاء فريق العمل في قناة سنة النبوية وتحية المخرج محمد بن سفر الأحمد والمشرف العام عهد للشهر تحية طيبة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته